حمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله لما كنتم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد بينما رجل شيخ طاعن في السن يسير مع ولده لبلوغ مدينة بعيدة عنهما ويحملون متاعهم فوق عزكم الله ظهر حمار. وبينما هم في الطريق إذا تعثر الحمار في حفرة فتكسر ساقه فيعني أصبح الحمار لا يستطيع السير فاضطر الأب والابن أن يحمل الحمل الذي كان على ظهر الحمار على ظهرهما فثقلت المؤنه وثقل الحمل على هناك إذا بالرجل يتعثر في حجر لما كسرت ساق الحمار قال الأبو لابنه مبتسما بحنكة الحياة وبصبر المؤمن قال له يا بني ما حجب عند الله ربما أكثر من هذا يعني ليست هذه اخر مصيبه في الدنيا ربما المصائب أكثر من هذا ولكن الله حجبها وعطانا شيئا صغيرا بكسر ساق الحمار المهم الرجل عثر في حجر فكسرت ساقه بقدر الله فربط الابن ساق ابيه واضطر ان يحمل هو الحمل على ظهره هو وعلى كتفيه فصار الحمل اثقل واثقل فقال الاب يا بني الله سبحانه وتعالى ما حجب عنده عنا ربما أكثر من هذا الابن قد تعجب طالت الرحله بعد أن كان سيصل في أيام ثلاثة وصل بعد عشرة أيام عندما وصلوا إلى أسوار المدينة رأوا أن المدينة في الأيام السابقة ضربها زلزال شديد فجعل عليها سافلها وقضى كل من في المدينة وسكانها وحيواناتهم ولم يبق إلا الرجل الحكيم هذا وولده فتبسم الاب ولكن الاب كان مؤمنا بالغيب والابن يريد ان يؤمن بشهادة ونحن نريد من الجميع ان يؤمنوا بالغيب الذين يؤمنون بالغيب فالانسان لما يؤمن بما عند الله فالله سبحانه وتعالى عندما يبتلى عبد يريد ان يمتحن ويريد ان يرفع درجته ويريد ان يرى صبره ولنبلونكم يعني نختبرنكم الله يختبرنا سبحان الله حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يجب أن يفتتن يختبر يعني يقع في فتنة وابتلاء ليرى الله الصابر من مدعي الصبر والمؤمن من مدعي الإيمان فاحبتي في الله إذا هجم أحدكم المرض أو الهم أو غم أو ضيق معين فليحتسب هذا عند الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وалиه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.